بل تسرون الحياه الدنيا والان خير ام قا فصُفُ فِئُولَا صُفُ فِي oo An تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم you وَأَبُمَّنْ ضَلَّ وَمَنْ يَفْقَصُهُ وَإِذَا فِي أفلا ينظرون إلي الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وان ان جفا كيف نصيبا وان ان ان بكيف لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِهِ إِلَّا